بسم الله الرحمن الرحيم بنابخواي مهربانو بخشندي نعمتي كورو والعصر قسم بشرخ زمان إن الإنسان لفي خسر براستي همو آدمي زاد جين بخسار زل المندن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تنهى <تصفيق> اوانيان نبي ايمان يعني هناو كردوي چا چان يكتريان راس باردوا بيروبا ورو گفتار و راس تو دروزبيو يكتريان راس باردوا لبرام كناها خوين بگرنو نیکن يا کلري خوادا تو شي خوان بگرن